سقون المر في كل صعيدي ذبحوني من وري دل للوريد وسقون المر في كل صعيدي مزقوا زوجي فلم اعبا بهم فغدت تكبير أصداء نشيدي فغدت تكبر أصداء نشيدي دمروا بيتي وهل بيتي هنا إن بيتي خلفاتي كالحدود وتدفدت فلم أين أبناء الحماد الرصمود أين أبناء الحماد الرصمود وعدمي سال على تلك الربا ينظر العطر على حمد الورود وعلغ الغاصب في أشلائها غير أن تحدى في العلا كل البنود قل لمن أشرق القرآن بالفجر الجديد، أشرق القرآن بالفجر الجديد، قد وجانا راية زاحفة بعد أيام ضياع وشُرود، ومضينا نحو. hal jannatu tabghi thamana 'azza min shara'in shandi 'azza illa min Ya min şaraidin şedid azza inna